نحيل <Nahil> الجسم يشهق بالنحيب nahebbi, alborroby سهر alborroby jesmuminu الجسم منه <istas strannere> كالقضيب ينادي بالتضرع يا إلهي atrofia, عثرتي قل لي عثرتي واستر يا بي القلب من وجع الذنوب نحيل الجسم يشهق بنحيبه الضر وبجسمه سهر الليالي فصار الجسم من القضيب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 نحيل الجسم يشهق بالنحيب أضرب جسمه سهر الليالي فصار الجسم منه كالقضيب وأنت تجيب من يدعك ربي وتد تكشف ضر عبدك يا حبيبي وأنت تجيب من يدعوك ربي وتكشف ضر عبدك يا حبيبي طيح القلب من وجع الذنوب. Jesmi yeshhaku bil nahi bi بجسمه wa bil jismihi shahru ملي مثل طبك يا طبيبي طريح القلب من وجع الذنوب نحيل الجسم يشهق بالنحيب تضرب جسمه سهر الليالي فصار الجسم منه كالقضيب قريح القلب قريح القلب قريح القلب